وَجَعَلنا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِم سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِم سَدًّا فَأَغْشَيناهم فَهُمْ لا يُبْصِرون وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنون إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ سبع الذكر خشير الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إن نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء أحصلناه في إمام مبين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 قَالُوا إِنَّ تَطَيُّرَكُمْ لَا إِلَّا مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ نَغْظَةٌ مِنْكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَمْ أُنْذِرْتُمْ فَبَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ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 قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين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 كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من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 سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون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 مَرْزَقَكُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَال الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمَ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُمْ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 114. وامتاز اليوم أيها المجرمون 115. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين 116. اعبدوني هذا صراط مستقيم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 اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لقمنا على أعينهم فاستبق الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا وَلَا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما له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 وَذَلَّلَ لَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّقُوا مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ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 وهو بكل خلق علين الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون <تصفيق> أوليس الذي خلق السماعة والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى